أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصفات صفا فالزجرات زجراً فالتاليات ذكرا إن إلهكم لا واحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب نحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب وثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبتوا يسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آياتي استسمعون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 عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولاهم عنها يوزفون وعندهم قاسرات الطرفعين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي يقول أينك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدين قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قالت الله إن كتل تردين ولولا نعمة ربي كنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا له الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير النزلا أم شجرة الزقوم إن جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون لا منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من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 ولن قادنا نُوحٌ نوح فلن يعمل مجيبون ونجينا وأهله من الكرب العظيم وجعلنا الْبَاقِينَ الباقين وتركنا عليه في الْآخِرِينَ سَلَامٌ سلام على فِي في العالمين إن كذالك نزل إِنَّهُ مِنْ من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال ليا به وقومه ماذا تعبد أيفك آل هدان الله تريد فما بر بالعالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبر فرغى إلى آلهة فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فرغى عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال تعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا بنوا له بنيانا فانقوه في الجحيم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 محسنين إن هذا له البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجز المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وبركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من القرب العظيم ونصرناهم فكانوهم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط والمستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نزل المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إِلْيَاسَ لمن الْمُرْسَلِينَ إذ قال لقومه ألا تَتَّقُونَ أتدعون بعلا وتذرون أَحْسَنَ الخالقين الله رَبَّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عِبَادَ الله الْمُخْلَصِينَ وتركنا عليه فِي الْآخِرِينَ سلام على إلياس إنا كذلك نزل محسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن لوط لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمر الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون؟ وإن يونس لمن المرسلين إذ أبقى إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعث فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبثنا عليه شجرة ميقطين وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتهم لربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكتين فوهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا فلا تذكرون أمنكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إنكم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولن قد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليهم فاتنين إلا من هو صال الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم وإنا نحن الصافون وإنا نحن المسبحون وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكر من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جودنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم ف فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل مساحة فساء صباح المنذرين وتولى عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين